بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك كألا يكونوا مؤمنين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 وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَاخْتِمْ بِهِ عَلَيَّ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 فَثَرَبْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتِ الرَّعُولُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تأقلون قال لئن تخطت إلى أن غيري لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ تَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفدعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم سَاءَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِجَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ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 أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متابعون فأغسل فرعون في العون في المداين حاشرين إن هؤلاء إلى قليلون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 فَسَلَقَ فَاَكَانَ كُلُّ كِبْرٍ كَالطَّوْدِ العَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 مَنْ جُنَّ لِلَّهِ مَنْ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كِبُو فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِنَّكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 إذ قَالَ لَهُمْ أخوهم هود ألا تتقون إني لَكُمْ رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إِلَّا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون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 لكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما ها هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ لُوطٌ أَلَتَتَتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْقَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلَا تَعْثَوْفِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون